سورة الواقعة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت واقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بثا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 وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرِّ مَوْضُونَ مُتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوَلْدَانُ مُخَلِّدُونَ بِأَكْوَابِهِ وَعَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِيمٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُ وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحيوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على وَكَانُوا يَقُولُونَ أِذَا متنا وَكُنَّا ترابا وَعِظَامًا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُنَّ أَوَأَبَا أُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى أَمِيقَاتِ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 نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم في فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمضرمون بل نحن محرومون أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الذي تَشْرَبُونَ أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ جاجا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ثم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتاعا للمقويين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيما انه لقران في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 114. من رب العالمين 115. بهذا الحديث أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما